Azabillahi min shaytanir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 فَنَضْرِبُ عَنْكُمْ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن بِئِنَّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ سَأَلْتُهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ, خلقهن الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء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 وَإِنَّ إلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ وَجَعَلَ وَجَعَلَ لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَظْلَفَكُمْ وَأَظْلَفَكُمْ بِالْبَنِينَ وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُمْ مِمَّا ضَرَبَ لِالرَّحْمَانِ مَثَلًا ظَلَ وَجُوهُ مُسْوَدَّ وَهُوَ كَظِيمٌ أَوْ مَن يُنَشَّو فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْر مُبِينٍ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَانِ إِنَاثًا أشهدوا خلقهم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 أنا على أمتي وإن وإن على آثارهم مهتدون.